بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين والكتاب المبين والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان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 وما يأتين من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتين من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منه بطشوا ومضى مثلا الأولين فأهلكنا أشد منه بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن 113. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 114. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون 115. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون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 لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا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 أَنِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكَ بِالْبَنِي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُصِيبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وَرَسُولٌ مُبِينٌ بَلْمَتَاعُهَا أُولَئِكَ وَأَبَاهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمْ مَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّهُ كَافِرُونَ وَلَمْ مَا جَاءَ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 117. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون 118. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من لبيوتهم شُقفاً من فيض ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسور عليها يتكئون ولبيوتهم أبواب وسور عليها يتكئون وزخرفة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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإن فنذهبن بك فإنا منهم منتقنون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك أستمسك بالذي أُوحى إليك. إنك على صراط مستقيم. إنك على صراط مستقيم. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 فَلَوْلا أُلُتِي عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ كُتَرِيمٌ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِتِينَ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 ان يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَن يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ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 يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أصحح عنهم وقل سلام أصحح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون